بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الغشار اطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء قشقت، وإذا الجحيم شعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخُنّس الجوال الخُنّس.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 وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين فمن شئ منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا Bersyukur kepada Allah, Tuhan